بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنذيب من الله العزيز العليم وافر الذنب وقابل بشديد العقاب ذي الطول لا إله إلا إليه المصير لا يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يضرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والاحزان وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقك كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب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 ربنا وسروا كل شيء رحمته علما تغفر للذين تابوا تبعوا سبيلك وقيم وظّ ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئان ومن تقف السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقتواه أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فسكروا قالوا ربنا أمثت نثنتين ترضنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ودعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أَمْرِهِ على من يشاء هم بارزون لا يغفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فاليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إنه الله سريع الحسن ان في القلوب لب ال كاظمين كظيم ما للظالمين من حميم ولا شفيع قايم يعلم قايمة الأعين ومات في الصدور. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إِنَّ الله هو السميع البصير أَوَلَمْ يسيروا في الْأَرْضِ فيرون كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم في البينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلت قد أرسلنا موسى بآيات وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقالت العون ذروني أقتل موسى وليدع ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد وقال موسى إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب قال رجل مؤمن من الف العون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاء وقد جاءكم بالبينات من رفكم وإن يكو كاذبا فعليه وإن صَادِقٌ صادقا يصبكم لأخذ الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظاهرين فِي الْأَرْضِ فَمَنْ ينصرنا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إن قالت العون ما وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاء إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مشرف مرتاب الذين يجادلون فيه آيات الله بغير سلطان أساهم كبر وطبع الله على كل قلب متكبر وقال في العون يا هانو بن لي صبح اللعلي أبلغ الأسباب. ما Mammaawa si pa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 سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا مثال وَإِنَّ الْآخِرَةَ هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أمر You am وذكرى لأولي الألباب تصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإذكار إن الذين يجادلون فيه آيات الله بغير سلطان أساهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغ تعد بالله إنه هو السميع البصير لخلق السميع سماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات على المجيء ما تسمع إن الساعة لآتيت وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون الليل لِتَسْكُنُوا فيه وَأَمِنَ النَّهَارِ إن إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ لذو ولكن أكثر الناس لا يشفرون ذلكم الله ربكم طالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا كذلك يؤتك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم أرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم وغزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين الحي لا إله إلا هم فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أَجَلَ مسموم ولا 119. <تصفيق> <تصفيق> هو <هوالذي> فإذا قضى أمرا فإنما يقول له أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أن يُصْرَفُونَ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسولنا فسوف يعلمون اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ما قيل لهم أينما كنتم تشركون؟ هم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله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 لَئِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ رَأَيْنَا نُورًا إِنَّ كَذَبَ الَّذِينَ أَوْ نَسُوا فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يُنْكِثَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هناك المبطل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 فكان عاقبة الذين من قبلهم كانوا ر منهم وأشد قوتهم وأنثى في الأرض فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم فرحوا بما عندهم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 في عبادي وخسره ذلك الكافرون